كيف حالكم شيخنا؟ معكم محمد صادق من الإمارات. نعم شيخنا. إن شاء الله نقرأ عليكم عشر دقائق جامع البيان في تفسير القرآن. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بأسانيدكم المتصلة إلى الى جامع البيان في تفسير القران الى العلامه الإيجي رحمه الله تعالى قال سوره البقره مدنية وهي 206 و180 ايه و ركوع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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم قال ألف ميم واعل مثل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه وهو المنقول عن خلفاء الأربعة وهو المنقول عن خلفائه الأربعة عن خلفاء الأربعة وغيرهم أو أسماء السور أو أقسام أقسم بها لشرفها لأنما لأنما باني كتبه المنزلة أو أنا الله أو أنا الله أعلم ذلك الكتاب أي هذا القرآن مصدر بمعنى المفعول لا ريب لا شك أن من عند الله لو تأمل عاقل فيه وقيل بمعنى النهي وقيل بمعنى النهي وقيل بمعنى النهي نعم أي لا ترتابوا هدى بيان ونور للمتقين الصائرين الإيمان وترك الشرك أو مزيد هداية لهم الذين يؤمنون يصدقون بالغيب أي ما هو غائب كالامور الآخرة والقدر والقدر أو محمد عليه الصلاة والسلام من غير رؤيته ويقيمون الصلاة يعدلون أركان الصلاة الخمس أو يواظبون أو يواظبون عليها ومما رزقناهم ينفقون أعطيناهم يصرفون في الخير أو المراد أو المراد الذكاء والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا في مؤمن أهل الكتاب أو عام كالاول وما أنزل من قبلك سائر الكتب وبالآخرة أدار الآخرة هم يوقنون لا يشكون اصلا أولئك من هذه صفة من, من هذه صفة على هدى أي مستقر ومستعل على بيان ونور من ربهم اولئك هم مفلحون الفائزون بمطالبهم إن الذين كفروا كثروا الحق وهجروا التوحيد سواء مصدر ووصف به عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم تخويفك وعدمه فهو مبتدا وسواء خبره والهمزه وام مجرد مجردتان لمعنى الاستواء في علم المستفهم كأنه قيل في جواب انذرتهم أم لا المستويان في علمك مستويان في عدم النفع لا يؤمنون جملة مفسرة ومؤكدة ختم الله على قلوبهم أي طبع واستوثق بضرب الخاتم على قلوبهم وعلى سمعهم أي مواضع أو أطلق مجازا أو أطلق مجازا على العضو وكذا البصر وكذا البصر وكذا البصر ووحد السمع لأنه مصدر والمسعوع إلا الصوت بخلاف المعقولات والمبصرات فإنها أنواع من الجواهر والأعراض وعلى أبصالهم غشاوة قطاء والحاصل أنه أحدث فيهم شيئا يمرنهم على حب الكفر لا يفقهون الحق ولا يسمعون ولا يبصرون ولهم عذاب عظيم في الآخرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصدحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم لا ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا يكون وإذا خلو إلى شياطين قالوا هناك معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله يبصرون صم بكم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلماتهم ورعدهم وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصلاة حذر الموت والله محيط بالكافرين الكافرين لكاد البرق يختبر أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لا ذاهب ما ورصارهم إن الله على كل شيء قدير ومن, الذين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يبقين حقيقة لأن قلوبهم لأن قلوبهم لا تطابق لسانهم نزلت في المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا يظهرون الإيمان ويبتنوا الكفر ويعتقدون أنه ينفعهم عند أن الله ينفعهم عند بعض المؤمنين كما قال, الله كما قال تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا الآية أو يعملون عمل المخادع أو المراد من مخادعة, من مخادعة الله مخادعة مخادعه رسوله وما يخدعون الا مخادعه رسوله وما دائره الخداع راجعه اليهم في الدنيا ايضا مستفضحون ولا يحس ولا يحسون لغفلتهم في قلوبهم مرض شك ونفاق فسادهم الله مرض كلما كفروا بايات ازدادوا مرضا ونفاقا ولهم عذاب اليم مؤلم بما كانوا يكفرون بسبب كذبهم ومن قرع ومن كرأ قرأ يكذبون بالتكذيب فمعناه بتكذيب ايات الله واذا قيل لهم للمنافقين لا في الارض بالكفر والمعصيه ويظهر اسرار المؤمنين مع الكفار قالوا انما نحن مصلحون اي على الهدى على الهدى نداري الفريقين المؤمنين والكافرين ونصطلح معهم ونريد الاصلاح بينهم وبين اهل الكتاب الا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون ردهم ابلا ردهم أبلغ رد لتعريضهم على المؤمنين في قول إنما نحن مصلحون وإذا لهم آمنوا كما آمن الناس المهاجرون والأنصار أو مؤمنوا, أو مؤمنوا أهل الكتاب قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء الهمزة الانكار واللام للناس والسفه خفة رأى خفة رأى وهذا قول سرهم وهذا قول سرهم فيما بينهم فأغضحهم الله ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا قاذفوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا وإذا خلو إلى شياطينهم خلوت بفلان وإلى فلان معه إذا انفردت خلوت بفلان وإلى فلان إذا انفردت معه وشياطينهم زادتهم أو أصحابهم قالوا إن معكم في الدين إنما نحن مستهزئون نلعب بالمؤمنين الله يستهزئ بهم يجازيهم جزاء استهزائهم أو يرجع وباله إليهم أو يعاملهم معاملة المستهزئ وعن ابن عباس رضي الله عنهما يفتح لهم باب في الجنة فإذا انتهوا, فإذا انتهوا إليه او فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا الى النار ولا مدهم يملي لهم ويمهلهم فحذف اللام او يزيد او يزيدهم او يزيدهم ويقويهم في طغيانهم تجاوزهم عن الحد يعمهون يتحيرون والعمه في البصيرة والعمى في البصر أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوا الضلالة أخذوا الضلالة وتركوا الهدى فما ربحت تجارتهم أسند إليها وهو لأربابها لمشابهة التجارة الفاعل الفاعل من حيث انها سبب الربح والخسران وما كانوا مهتدين لطرق التجارة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي حالهم كحال الذين أوقدوا فلما ضعت النار وما حوله وأمنوا ما يخافون ذهب الله بنورهم المراد من إيقادها فبقوا في ظلمة وخوف وتركهم في ظلمات لا يبصرون جمع الظلمة, الظلمة لكثرتها ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان أمنوا في الدنيا وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف أو أو المراد إيمانهم اولا ثم كفرهم ثانيا فيكون إذهاب النور في الدنيا كما قال تعالى ذلك بانهم امنوا ثم كفروا الآية وهذا من قول عن كثير من السلف صم أيهم عن, عن قبول الحق صم بكم عن قول الحق عم لا يبصر فهكذا فهذا, فهذا فذل هذا فذلك فذلك التنثيل فالضمير للمنافقين أو للمستوقيين والمعنى لما أذهب نورهم أدهشتهم الظلمة بحيث اختلصت اختلت حواسهم اختلت حواسهم هكذا بحيث اختلت حواسهم فهم لا يرجعون إلى الهدى الذي باعه أو كصيب كأصحاب مطر أو سحاب وهو مثل آخر أو للتساوي كجالس الحسن أو ابن سيرين أي أنت مخير في التمثيل بأيهما شئت وقال بعض المفسرين إن هذين مثلا مثلان لقومين أي مثل بعضهم هذا ومثل بعضهم هذا لأن فإنهم لا يخلون عن لا يخلون عن أحد هذين المثلين من السماء من جميع جوانب السماء لا من أفق دون أفق وفهم هذا من السماء وفهم هذا من السماء المعروف المع المعرف أو من السحاب فيه ظلمات في المطر أو السحاب ظلمة تكاثف المطر والغمامة والليل وهي فاعل الظرف وراعد ملك الموكّل هنا انقطع الاتصال بارك الله فيكم فقد دقيقة I'm الاتصال. دقيقة إخواني فقط دقيقة. طيب هكذا نقف إلى هنا بإذن الله ونستكمله غدا إذا سنح الفرصة. بارك الله فيكم إن شاء الله نتصل بالشيخ غدا ونواصل القراءة. قد وصلنا إلى قول ورعد ملك الموكل للتحابي نواصل من هنا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته